أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله فَاسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا بِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ In No. Well cinco. <coughs> com وجعل ما جاءنا من Why, who best? the <laughs> Why oh, yeah. Jesus. wanun Many uh in One امف um, امف um, um, um. an jan One spoon.